أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل أنت المنادى به في كل حادثة أنت الإله وأنت الذخر والأمل أنت الغياث لمن سدت مذاهبه انت الدليل لمن ضلت به السبول انا قصدناك والامال واقعة عليك والكل مل هوف ومبتهل